b o o ส2บ <Book> 7 37 37จ็าสระหว่างเดินทางในที่ริมทางเขาขับรถจักรยานยนต์ يسافر بالموتور كل. هو يسافر بالموتور س كل. كاوكي <تصفيق> ك ّ هو يسافر بالبسكليت الدراجة. هو يسافر بالبسكليت. ك ا و هو يذهب على الأقدام. هو يذهب على الأقدام. เขาไปโดยเรือใหญ هو يسافر بالسفينة. هو يسافر ب ا ل س ف ي ن เขาไปโดยเรือ هو يسافر بالقارب. هو يسافر بالقارب. เขา هو يسبح. هو يسبح. أنتِ أنتاراي مكّا. هل هذا المكان خطر؟ هل هذا المكان خطر؟ การ بوك رود كنديو أنتاراي مكّا. هل سفر الواحد لوحده بالأوتستوب و خطر؟ هل سفر الواحد لوحده بالأوتستوب و خطر؟ مان أنتاراي مكّا. هل التنزه ليلاً خطر؟ هل التنزه ل ي ل ا خطر؟ เรา ل لقد أضاعنا الطريق. لقد أضاعنا الطريق. ر نحن في الطريق الخاطئ. نحن في الطريق الخاطئ. เราต้อง ليلقى الطرق الدهم. ينبغي أن ندور ونرجع. يجب أن ندور ونرجع. جاد رضيتي أي ناين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ ท ي ي ت ت ีท ت ت ่นี่มีที่จอดรถไหมคะม ي ที่จอดรถไหมคะมีที่จอดรถไหมคะมีที ا จอที่นอี่จอดรถไที่ด้นานเีท่าไหจรคะ่รถไคะมีที่จอดรถไหมคะมีที่จอดรถไหมคะมีทรคะมีท่คะีท่จอกีออมหค่ีไหมคะ هل تمارس سكي؟ هل تمارس السكي؟ ك ن ت ك ت ر ت ف ل ى هل ترتفع إلى ل هل ت ر ع إلى ل هل ت ف ع إ ل ل ت ف إلى ع ل ر ف إلى أعلى؟ هل ترتفع ل ى ع ل ى هل ت ع ل ل ت ف ل ر ف إلى أعلى؟ ترتفع ل ى أعلى؟ ه ف ي إ ل هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ هل ا ا س ه ت ر ت ت ر ز ف ل ت ر ت ل هل ت ر ك ف هل ت ه استئجار زلاجات سكي.